ونور عين بظل متك يضوي الدروب سكروا يا يا قم ونور عين بظل متك يضوي الدروب اوفيها اوفيها اوفيها دنيي وبحال ليل ليل على الله وشوف دانوبك يا قم لو يعوف اهلا واخوتا والله مع دوري يحيب عوف لتوكل على الله وشوف دربك يا قلوب لو يعوف اهلا واخوتا والله مع دوري يحيب سهل لو تعرف حبيبك لك انتنسى شقد صعوب ضوط طعم الحب يا قوم وشوف طعمش قد عذيب الف هنيالك تفضل قررت تعلن غراماياك عوفني يا جلبي ورحل عوف نور وخل إمامك الفهن يالك تفضل قررت قعدم غرامك عوفني يا جلبي ورحل عوف نور وخل يا جلبي قلّ بغرامك يا جلبي ونور عين الظل وتكيب والدرم يا جلبي قلّ بغرامك عوفني عوفني عوفني يا قلبي وارحمل عوفني عوفني عوفني يا قلبي وارحمل وارحمل عوفني يا قلبي وارحمل عوف نور روحي امامي يا قلبي وارحمل يا اهل وانتصر <تصفيق> نور عين الظلم تكيغ والدرو تسوهر ويقع تحب بيها دلمر ونور عين الظلم تكيغ والدرو عفني عفني عفني يا لربي مرحب ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى يا جومب انزف بهده لحد ما تطلع شميس لما تنتشتاق لامامك هذا لك من درس يا قلوب منجيب هدا لحد ما تطلع شمس لما تنتشتاق لامامك هذا لك من درس بس علي مخلوق من ما خلق نق مثله نفيس ربنا حطني جنب علينا باليتامى بشعي حي ايش اللي دام ابو تنجل علي عدوانا عوفني يا جلبي ورحل عوف نوروح لإمامك كل يتامل أرد تندل على عنوانك كلامك عوفني يا جلبي ورحل عوف نوروح لإمامك تشتمن فاس عطرك يا عذيب ونور عين فضل وتكيد والدر تشتمن فاس نور عين الظلمتك يضوي الدروب عوفني عوفني عوفني يا قلبي وارحمني عوفني عوفني عوفني يا uno nur ayn al zalm wak تقدر تقد إحساس النظر من ورد لوتانة يذبل لذبل لو مضى العطور ونفس لوتانة تقدر تقد احساس النظر والبشر ما يعوف طبعا هذا طبعا في البشر عوف عمرك اللي يقبل لحظة لديك اللي انتظور والصبر من طبعا يسأل عن حبيبك عن هيامك عوفني يا جلبي ورحل عوف نوه وحل ماماك والصبر من طبعه يسألك عن حبيبك عن عيامك عوفني يا جلبي ورحل عوف نوه وحل ماماك راه داخلك شوف عينها دمعه يصور ونور عينه ض тобой تكير بدرام شوف عينها دمعه يصور ونور عينه ضد верتا كير عوفني عوفني يا جلبي ورحل عوفني عوفني عوفني يا جلبي ورحل عوفني يا جلبي ورحل عوف نورخل الامان الدنيا اقبل وانحس الوعد الامان سعفروا ياك حبي يا جلوب نور عين بظلمتك يضوي الدروب يا جمال نور عين بظلمتك يضوي الدروب يا جمال اوه يا جمال اوه يا يا معلي من تروح دوسك نطق حضرتك عندي امني يا حياتي شدي رايك وبنتك يا معيل منك وراح عندي امني يا حياتي شدي رايك وبنتك كل وصلنا وجيت جيتنا بوصيته راح ازور بالنياب وانت ترى يتم انت يا حجر معدن انت قرانك فجسامك عوفني يا قلبي وارحل عوف نور روح انت يا حدر معدل انت قرانك حسامك عوفني يا قلبي وارحل عوف نور روح لامامك الك مشتاق بنت شوقي حيب ونور عين ظلمتك يضل دروب الك مشتاق بنت شوقي عوفني عوفني عوفني يا قلبي وارحمني <عوفني, عوفني عوفني عوفني يا قلبي روح حال وحال وحال ارحمني يا قلبي وارحمني عوفني روحي لامامك دك عوفني يا اقبل وانتصر على الضرب صار فن حب يا قلبي ونور عين الظلمتك يضو الدرو التوذير والمكساج للمهندس أبو محمد الكعب الإشراف والتوزيع الفني رياض هاشا كلمات للشاعر مسلم الكعب بصوت الرادود الحسين أحمد البهادي